اعتدلوا تقاربوا سد الخلال الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراطا مذينا صلى <تصفيق> الله عليه ستبخر ويرصرون بأجركم المشتون إن ربك هو أعلم بنروضاً عن سبيل وهو أعلم بالمحتجين فلا تطيع مكذبين ولا تظن كن حنا في مجين هم الذين الشائه دنين انن للخير محتاج اسي عسى بعد ذلك سرين <تصفيق> إذا ستنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسله على الخرطوم قَوْمُنَا يَصْرُونَ لَا أَصْبِحُ وَلَا أَسْتَظِلُّ فَظَلَّ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ تَلْفَحُ فَشَغَلَنَا ya'iddu 'ala harfin in kuntum qarin fawqa laqu wa taqwashu alla idqulanna yaum ألم قالوا سبحان ربنا انا اوثقه انني اقول لكم ان ناس سبحون قالوا سبحنا ربنا انه ما كن ظالما بعضهم على بعض يا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمستقين عند ربهم جناتهم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغل الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادل الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم أفنجعل المسلمين كالمجرين لك ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تطيرون أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَيِّمْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَمْ يَأْتُوا بِشُرَكَاءُ بصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يأذن فهم يكتبون فاصبر لحقم ربك ولا تكن تصاحب الحوت إذن أداوه ومكضون لولا أنت داركه نغمة من تُمِرُّ رَبُّهُ لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَجَاءَ بَعْدَ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ لا يزهقونك بأبصارهم لمن سمع الذكر ويطولون ان يغلم جنون ولا هو الا ذكر الله اكبر الله اكبر